النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل اضنما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى وثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعه وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أوش من فا ثلاثين أعن عنا وضم جاك بوع فاحتمل